ولئن لم يفعل ما أمره لا يسجن ولا يكون من الصاغين قال رب السجن أحب إلي مما ما يدعوني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصل إليهن وأكم من الجاهلين.